فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون هذا الباب الرابع والثلاثون من أبواب كتاب التوحيد باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله أراد المصنف بترجمة بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب وأنه ينافي التوحيد إما من عصله وإما من كماله الواجب كما أن القنوط من رحمة الله كذلك كذلك أي ينافي التوحيد إما من عصله وإما كماله الواجب قال وذلك يرشد ويدل ويرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجع لأنه قدم في الباب السابق ما يتعلق بالخوف من الله تعالى مع بيان أقسامه وما الذي يكون منه عبادة وما الذي يكون صرفه لغير الله تعالى شركا أكبر قال إلى أن المؤمن يسير إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء يعني يعمل الطاعات خائفا راجيا خائفا راجيا كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة وهذا أحسن ما يقال في هذه المساله بأن لا يغلب أحد الأمرين على الآخر ولذلك قال فلا يغلب. جانب الرجاء فيامن مكر الله ولا يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله يعني يجمع بين, بين الأمرين وما ذكره بعض السلف من أنه يقدم الرجاء على الخوف وبالعكس إنما هو حالة خاصة يعني لبعض الناس قد يكون عنده خلل في غلو من جهة الخوف أو غلو من جهة الرجاء وحينئذ يعالج بما, بما ذكره بعض السلف أن يقدم الرجاء على الخوف أو العكس أما الأصل والسليم والصحيح فيجمع بين بين الأمرين يرجو ما عند الله تعالى بعمله الصالح ويخاف أن يقبل منه يخاف الا يقبل منه قال ولذلك قال هنا وأجمع عليه سلف الامه فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله ولا يغلب جانب الخوف فيياس من روح الله قال بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو الزنديق فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي ومن عبده بالخوف ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن وهذا هو مقام الانبياء والصدقين ليجمع بين الأمور الثلاث المحبه محبه الله عز وجل الطاعه والخوف والرجاء فهو مؤمن قال تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيله أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فابتغاء الوسيله اليه والتقرب ابتغاء الوسيله الى الله تعالى التقرب بحبه وطاعته ثم ذكر الرجاء والخوف وهذه اركان الايمان بل قدم الرجاء على على الخوف واحيانا يعكس يقدم الخوف على على الرجاء قال ومعنى الايه التي ذكر المصنف افامنوا مكر الله يا اهل القرى والمكر هو الاحتيال والخديعه احتيال والخديعه وفي الصلاح هو التوصل الى الايقاع بالخصم من حيث لا يشعر توصل الى الايقاع بالخصم من حيث لا لا يشعر يسمى ماذا يسمى مكرا حيله خديعه ومنه الحرب خدعه ومنه الحرب حرب خدعه قال اف مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون الا القوم الخاسر فلا يامن مكر الله مكر علم به والقوم هذا فاعل وخاسرون صفه القوم خاسرون الاستثناء للحاصل هنا لان ما قبله مفرغ لهم ما قبله مفرغ لهم هنايد الايه على على تحريمه من وجهين اولا الاستفهام الدال على الانكار والتعجب الاستفهام هنا للانكار والتعاجم، اذا هو محرم ثانيا قوله الخاسرون وصف القوم بالخاسرين حينئذ ندل ذلك على ماذا على انه محرم لان الخساره مرادفه للتحريم والتحريم لا يمنع ان يكون ماذا أن يكون كفرا وشركا التحريم اعم من كونه كفرا أو شركا قال هنا محشي ومعنى الايه ان الله تعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله. وعدم الخوف منهم. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم. رأوا النعم تتوالى عليهم فظنوا أن الله تعالى قد رضي عنهم. مع كونه ماذا ملازمين لي المعاصي بل الكفر. وهذا لا يدل على ماذا وجود المعاصي مع إنعام الله عز وجل وإحسانه لا يدل على على الرضا. لا يدل على على الرضا بل هذا هو المكر بعينه قال وذلك أنهم امنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فتمادوا في المعاصي والمخالفات استمروا واستبعدوا أن يكون ذلك مكرا لجهلهم بمكر الله تعالى وفي الحديث إذا رأيت, إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا من معاصيه إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب ما يحب العبد فانما هو استدراجه ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكر به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم بغته أخذناهم بغته فاذا هم مبلسون رواه احمد وغيره واسناده حسن وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له العاصر المسلم أنه يعتقل أنه على معاصي وأنه على ذنوب الله اعلم بها فإذا كان يرى الله تعالى قد وسع عليه وحينئذ لا يظن في نفسه أنه من المكر قال فلا رأي له وفسر السلف المكر باستدراج الله العبد بالنعم إذا عصى واملائه له إملائه يعني أملا له يعني أمهلهم. وإملائه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر قال المصنف مكر الله هو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه باشياء يظن انها من رضاه عليه هذا ذكر المصنف الشيخ رحمه الله تعالى محمد مكر الله هو أنه اذا عصاه واغضبه انعم عليه باشياء يظن انها من رضاه عليه قال وخوف العبد ينشأ من أمور ينشأ مين من يعني السبب والمقتضني الخوف من الله تعالى ينشأ مين من أمور معرفته بالجناية وقبحها يعني بالذنب والمعصية إذا عرف أن هذه معصية ومدى قبحها أورث عنده ماذا خوفا هذا الاصل وتصديق الوعيد يعني أن يؤمن ايمانا جازما بما رتب الله تعالى على فعل المعصية من العقوبة العاجلة أو الآجلة إذا حصل عنده إيمان ويقين وتصديق جازم حينئذ أورث عنده ماذا؟ خوفا من الله تعالى إذا معرفة الجناية وقبح الجناية عن المعصيه ذاتها ثم ما رتب الله تعالى عليها من عقوبة قد تحل به في الدنيا أو في الآخرة هذا يورث في العبد ماذا؟ الخوف من الله تعالى قال وتصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها وعرفنا أن العقوبة قد تأتي منصوصة وقد تأتي ماذا مطلقة منصوصة بالتعيين من فعل كذا فكذا وأما المطلق فهذا جاء من جهه الصيغه لا تفعل ها هذا يدل على التحريم ويدل على على العقوبة حينئذ العقوبات تأخذ من الصيغ ذاتها وإن لم يعلم حقيقة العقوبة يعني كيفية ما نوعها الله أعلم بذلك قال وكونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب يعني يفعل الذنب وقد يقبض على ذنبه هذا يرث ماذا يرث خوفا أو يحال بينه وبين التوبة فلا يتوب كما قد يفعل البعض يفعل الذنب يقول اتوب بعد ذلك إذن هل أنت ضامن أنك تتوب جواب لا إذن قد يحال بينه وبين التوم. هذا يورثه الخوف من الله تعالى قال وبهذه الثلاثة يتم له الخوف يتم له الخوف قال وقوته قوة ماذا الخوف لأنه يزيد وينقص كالتوكل والرجاء والمحبة اعمال قوله هذه تزيد وتنقص لأن داخلة في مسمى الإيمان الإيمان يزيد وينقص حين كل عمل يزيد وينقص صلاة كذلك يزيد ثوابها وينقص تأثيرها في القلب يزيد وينقص بحسب ماذا بحسب ما قام بالعبد من من خشوع ونحو ذلك قالوا بهذه الثلاثه تتم له قال قوته أي القوة بحسب قوتها أي هذه الثلاث كلما قوي علمه بها عين ادى اورث ماذا كلما ضعف ضعف التاثير ضعف التاثير وقوته بحسب قوتها أي هذه الثلاث وضعفها كلما قوي ايمان العبد ويقينه قوي خوف ورجاؤه مطلقا قوي خوف ورجاؤه مطلقا ومر معنى ما يتعلق به توكل المحبة أنها أساس وأنها قد تضعف فيه في القلب وقد تقوى والذي يزيد قوتها والعلم بالله تعالى وكذلك اقترانه بالعمل الصالح يعلم ما يتعلق بذات الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته لأنه تورث ذلك والعمل الصالح كذلك قال وذلك قبل الذنب فإذا عمله كان خوفه أشد وذلك قبل قبل أن يفعل يعني هذه الامور الثلاثه يستحضرها قبل أن يقع فيه في معصيه قبل ان يهم بمعصيته فإذا وقع كان ماذا كان اعظم اعظم فهو اشد انه لابس لابس الذنب لابس الذنب افامنوا مكر الله فلا يامنوا مكر الله الا القوم الخاسرون قال وقوله تعالى ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون الا الا الضالون هذا يتعلق بماذا بالقنوط السابق يتعلق ب بالمكر اشتمل الباب على امرين اشتمل الباب على, على امرين الاول الأمن من مكر الله والثاني القنوط من رحمه وكلاهما طرفي نقيض كلاهما متقابلان اذا انتفى هذا حل ذاك وقوله ومن يقنط من هذه اسم الصفاب إراد به النفي. يراد به النفي لا يقنط من رحمة ربي إلى الضال فيه معنى معنى النفي هذا كثيرا يأتي فيه من القرآن ومن يقنط من رحمة ربه رحمة ربه هذا مضاف إلى الفاعل من الذي يفعل الرحمة أو اتصب بها الله عز وجل إذن من إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول المحذوف من رحمة ربه إياه رحمة ربه اياهم الا الضالون هذا فاعل آه. فاعل ماذا يقنط يقنط الضالون من يقنط الضال اذن لا يقنط إلا, الا الضالون القنوط من رحمه الله سوء ظن بالله تعالى وسببه امران او يكون سوء ظن من جهتين حكمنا عليه بكونه سوء ظن من وجهين أولا أنه طعن في قدرته تعالى لان من علم أن الله تعالى على كل شيء قدير لم يستبع الحينئذ شيئا على على قدرة الله تعالى والثاني أنه طعن في رحمته تعالى ولذلك نص هنا في الآية على على الرحمة ومن يقنط من رحمه ربه إذن هذا قنوط في الرحمة أو لا قنوط طعن أو لا أتبر طعن قال المحشي هنا رحمه الله تعالى القنوط السبعاد الفرج السبعاد الفرج وان كان في اللغه هو الياس وهو هو الياس كذا قال اصحاب المعاجم القنوط لغتنا الياس وقيل اشد الياس يعني غايه الياس اشد الياس لان الانسان يقنط فيبعد الرجاء والامل بحيث يستبعد حصوله ومطلوبه او يستبعد كشف مكروبه قال هنا استبعاد الفرج يعني يقع فيه بلية ويستبعد وإي الله تعالى يفرج عنهم هذا قنوط من رحمة الله تعالى قال واليأس منه اليأس منه يعني من من القنوط هو داخل في مفهوم القنوط إن كان له اللغة فسر القنوط ب باليأس والقنوط منه واليأس منه بمعنى ماذا أن القنوط اعم من اليأس واليأس أخص من من القنوط قال هنا الفرق بين القنوط واليأس كالفرق بين الاستغاثه والدعاء ولذلك قال المحاشي والفرق بينهما لطيف الاستغاثه والدعاء ما الفرق بينهما ايهما اعم ايهما اخص الدعاء اعم والاستغاثه اخص اذن الاستغاثه نوع من انواع الدعاء لا تكون الا دعاء والدعاء قد يكون استغاثه وقد لا لا يكون كذلك الياس والقنوط اعم والياس اخص هكذا قال هنا قال كالفرق بين الاستغاثه والدعاء فيكون القنوط من الياس وظاهر القرآن, ظاهر القرآن. هكذا قال اهل اللغة وكلام العلم اهل العلم وظاهر القرآن أن الياس اشد لانه حكم لاهله بالكفر ولأهل القنوط بالضلال لما كان كذلك حينئذ دل على ان ثم فرق بينهما من جهه الشر قال ابو السعادات القنوط هو اشد الياس من الشيء اشد الياس اشد الياس قال هنا القنوط استبعاد الفرج والياس منه والفرق بينهما لطيف وسوء الظن بالله يعني داخل فيه وهو يقابل الامن من مكر الله طرفي نقيض هما على طرفي نقيض وكلاهما ذنب عظيم منافيان لكمال التوحيد وقد يخرج به عن عن المله يعني قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك ذكرهما المصنف رحمه تعالى تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته لانه أردفه بباب الخوف بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنبه ويعمل بطاعه الله ويرجو رحمة ربه هذا هو المختصر فيه في هذا الباب يخاف ذنبه ويعمل بطاعه الله ويرجو رحمة ربه يجمع بين هذه الامور هذه صح التعبير اللي قال الوسطية فيه في الباب وسطيه فيه في الباب فما قال تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه جمع بين الأمرين بل قدم ماذا قدم الرجاء يرجون رحمته ويخافون عذابه وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يعمل إذن عمل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قدم الخوف على الرجاء إذن تارة يقدم الخوف على الرجاء وتارة بالعكس ودل ذلك على أن كل منهما مستوين بحق المؤمن يخاف الذنب ويعمل بالطاعة ويحسن الظن بربه ويرجو رحمته وأما يغلب جانبا على جانب فلا هذا مخالف لظواهر النصوص إلا إذا كان ثم خلل عنده عندئذ قالوا له ماذا غلب جانبا على علاجه لا يشكل فيه كعلاج لمريض. قال ومعنى الآية أن الله لما بشر إبراهيم باسحاق السبعد ذلك عادة سبعده من جهة العادة على كبر سنه من هو من زوجته؟ فقال ابشرتموني على ان السنية الكبر فبما تبشرون؟ فبما تبشرون؟ ما السفة مية الألف دخول حرف الجر فقالت له الملائكة بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه فلا تكن من القانطين أي الآيسين لا تياس فقال ومن يقنط من رحمه ربه إلا الضال ذلك على أن قوله ليس, ليس يأسا لأنه إبراهيم الخليل عليه السلام وإنما هو من جهة العادة من جهات العادة رجل كبير في السن وزوجته كبيرة من السن وقيل له ماذا سياتيك مولود عادة لن يكون هذا العادة قال فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ ما هو أبلغ من ذلك أعظم حينيذن يكون ماذا يكون استبعاده للولد من أجل ماذا من أجل أمر ظاهر وهو كبر السن لأنه قنوط من رحمة الله تعالى قال ولكنه قال ذلك على وجه التعجب والضالون المخطئون طريق الصواب ضال ضلال هذا ماذا الذي لم يكن على هدى ووجدك ضالا فهدى متقابلان هدايه طريق المستقيم ما عند ذلك فهو ماذا فهو الضلال ما هو الضلال والضالون المخطئون طريق الصواب أو الكافر يعني يطلق على هذا وذاك يطلق على هذا وكافر ضال والعاصي ضال كذلك اذا كل منهم ضال كالظلم والفسق ونحو ذلك يعم الكافر وغيره ليس من الألفاظ المرادفة لي للكفر يعني الظلم نوعان والفسق نوعان والكفر كذلك نوعان والضلال كذلك نوعان قد يكون ضلالا مرادفا لي الكفر وقد لا يكون لكن في ظاهر القرآن إذا جاء موصوفا بضلال ضلالا بعيدا مبينا فالعصر فيه الكفر إذا جاء به من القران ضلالا بعيدا أو مبينا حينئذ يدل على أنه كفر قال او الكافر كقوله إنه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون لذلك على ماذا على أنه كفر على انه كفر يعني الياس من مطلق رحمة الله تعالى هذه صفه الكافرين فيكون كفرا والظاهر النص ماذا أنه كفر أكبر لانه جاء بصيغه الكافرون هذا هو الاصل حمل على الأكبر قالوا في الترمذي وفي الترمذي وغيره مرفوعا وفي الترمذي هكذا قال المحشي أحيانا نختصر من التيسير ونقع ثم خلل الحديث هذا رواه حكيم الترمذي ليس الترمذي لما الحكيم الترمذي فرق بين نوعي والشخصي رواه الحكيم الترمذي والحاكم التاريخي والحديث الضعيف قال العاجز الراجي لرحمة الله أقرب منها من العابد القنط العاجز الذي لا يعمل لكنه ماذا هو عاجز ويرجو رحمة الله أقرب منها من الرحمة من العابد القنط لكنه ضعيف وقال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نهي والنهي يقتضي التحريم الآية وقال الشيخ نتيمية رحمه الله تعالى القنوط بأن يعتقد بأن الله لا يغفر له لا يغفر له وقع في معصية فالأصل في المسلم ماذا أن يتوب يسافر ويحسن ظنه بي بالله تعالى أن يقبل توبته لكن هذا وقع في معصية فازداد بعدا عن الله تعالى واعتقد أن الله تعالى لا يقبل منه التوبة ولا شك أن هذا ماذا أن هذا الظلال قال بأن يعتقد بأن الله لا يغفر له إما بكونه إذا تاب لا يقبل توبته واما ان يقول نفسه لا تطاوعه على التوبه بل هو مغلوب معها فهو يياس من توبه نفسه يعني يسوف ويؤجل ولا يتوب ولا ولا يتوم على كل كلا النوعين يعتبر ماذا يعتبر داخل في مفهوم القنوط اما انه يبتعد باعتبار ذاته ونفسه الا يوقع توبه او انه يتوب لكنه يعتقد ان الله تعالى لا لا يقبل توبته سواء فعل التوبة أو لا فالأول متعلق بما إذا فعلها يفعل التوبة ويعتقد أن الله تعالى ماذا لا يقبل منه والثاني لا لا يحرك نفسه يعني قبل ماذا قبل التوبة الاعتقاد السابق قبل أن يفعل التوبة قال هنا إذن قول ومن يقنط من رحمة ربه للضالون نص واضح في في هذا الباب قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائل جميعا كبيرا فقال الاشراك بالله الاشراك بالله كبيره من الكبائر صحيح اذن الكبيره لا تمنع ماذا لا تمنع الكفر ولا تمنع الشرك بل الشرك يعتبر من من الكبائر اذن اذا قيل كبيره من الكبائر لا يلزم منه ماذا الا تكون مكفره فجميع النواقض ها من الكبائر هذا النص لانه قال من سئل عن الكبائر فقال الاشراك بالله ثم عطف عليه ماذا والياس من روح الله اليأس من روح الله وقول الاشراك بالله دخل فيه ماذا الاكبر والاصغر يعم النوعين لانه عبر بالمصدر وجاء ب بأل قال والياس من روح الله هذا قريب من الرحمة والفرج الفرج والتنفيذ روح الله والامن من مكر الله جمع بين بين امرين قال هنا الاشراك بالله والياس من روح الله اي قطع الرجاء والامل من الله فيما يرومه ويقصده ويخاف ويرجوه قال تعالى ولا تياسوا من روح الله اي لا تقنطوا من فرج الله قال ابن زيد وقال قتاده من رحمه الله ففسروا الروح بماذا بالرحمه فيكون مرادف له يكون مرادف له او قريبا منهم انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون فالمؤمن يرجو فرج الله تعالى والكافر يقنط فيه في الشدة فارق بين المؤمن والكافر وهذا دليل على أن القنوط من الكبائر وهو اليأس وهو اليأس قال وذلك إساءة ظن بالله كما ذكرنا سابقا طعن في قدرته جل وعلا وثانيا طعن في في رحمته وذلك إساءة ظن بالله وجهل بسعة رحمته وجوده ومغفرته والإشراك بالله في ربوبيته أو عبادته هو أكبر الكبائر بالاجماع ولهذا بدأ به وقد تقدم في غير في غيري موضع قال والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد من استدراجه للعبد كما مر في كلام سلف حسن وغيره أو سلبه ما أعطاه من الايمان. سلبه ماذا؟ الإيمان ولذلك قال السلف ماذا؟ معاصي بريد الكفر والمعاصي والبضعة كذلك بريد الكفر يعني يستمر على المعصيه ثم بعد ذلك يصل إلى ان يقع في, في الكفر حيث لا يشعر والامر من مكر الله أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها وهذا الحديث رواه البزار بن أبي حاتم ورجال ثقات إلا أن في سنده الشبيب شبيب فعيل ابن بشر لينه أبو حاتم ووثقه بن معين قال الشارح او مثل هذا يكون حسن إذا وثق ابن انتهى الامر وقال ابن كثير في اسناده نظر ولا اشبهه أن, ان يكون موقوفا قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أكبر كبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمه الله والياس من روح الله عن ابن عباس بن الصواب عن ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله تعالى قال ماذا قال أبو السعادات القنوط هو أشد اليأس وفيه التنبيه على الرجاء والخوف فإذا خاف فلا يقنط ولا يياس بل يرجو رحمة الله فينبغي له عند استكمال العافية والنعم أن يرجح جانب الخوف فإذا فإنه إذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب هذا قول جرى على كلام النقل إمام أحمد رحمه وتعالى لكن الصواب ما ذكرته سابقا أن العاصلة في المؤمن أن يجمع بين الأمراني يفعل الذنب ولابد من وقوع في الذنب لا يخلو عنه أحد البتة ليس معصوما فيقع في الذنب فيخاف ولابد أن يعمل بالطاعه فيرجع يجمع بين الأمرين أما التغليب هذا قد يكون عند بعض الناس شيء من الخلال وابن قيم رحمه تعالى ذكر ذلك في المدارج فيه المدارج وتوسع فيه قال ولا يئس بل يرجو رحمة الله فينبغي له عند استكمال العافية والنعم أن يرجح جانب الخوف فإنه إذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب وعند المصائب والموت يغلب جانب الرجاء ويحسن الظن أو يحسن الظن بالله عز وجل هذا قول لي لبعض السلف قال هنا رواه عبد الرزاق وابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني الحافع المصنف الشهي سئل أحمد رأيت أحدا أحسن حديث من عبد الرزاق قال لا روى عن أبيه وعمه وهب ومعمر وغيره وعنه ابن عيينة ومعتمر وهما من شيوخه وأحمد وإسحاق وخلق ولد سنتا 126 وعشرين ومات ببغداد سنة 211 ورواه عشر وراه أيضا ابن جرير بأسانيد صحاح بأسانيد صحاح عن ابن مسعود راه ابن جرير عن ابن مسعود بن عباس ولا يظن أن الكبائر محصورة في هذين الحديثين فقط لا يظن بل ثم حديث تدل على ماذا على ان الكبائر تزيد على ما ذكر في هذين الحديثين ولا يظن ان الكبائر محصوره في هذين الحديثين فقط فقد تقدم حديث اجتنبوا السبع الموبقات وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هن الى السبعين اقرب منهن الى السبع سبعين وفي روايه الى السبعمائه وقد عرفوها اي الكبيره بما فيه حد في الدنيا كالسرقه والزنا ونحو ذلك او وعيد في الآخر جاء التنصيص عليه من فعل كذا فوعيده كذا في الاخره او نفي ايمان لا يؤمن او لعن او غضب او عذاب او او عذاب ومن ومن برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم او قال ليس منا كل هذه صيغه تدل على انه كبيره من من الكبائر وما سوى ذلك صغائر يعني من تف عنه قيد او من تفت عنه هذه القيود حينئذ يكون ماذا يكون صغيره يكون صغيره وعليه الاصل ما هو الصغائر الاصل ان يحمل على أنه محرم اذا قيل هذا حرام لا تفعل حينئذ ناخذ منه انه صغيره من الص هذا الاصل هو. فاذا ثبت أنه كبيرة لابد من قرينه ما هي القرينه اللعن والعذاب الى اخره ما ذكر المصنف رحمه تعالى إذن الاصل هو هو الصغيره فاذا تردد حينئذ في هل هو كبيره ام لا حينئذ نرجعنا الى الى الاصل الى الاصل قال وما سوى ذلك صغير صغائر وليس المراد ليتهاون بها صغيرة أو كبيرة تقسيم هذا من أجل أن يتهاون في الصغيرة لا بل كل المعاصي يجب اجتنابها فكم من صغيرة عادت كبيرة عادت كبيرة يعني إن كان بعض اشتهر عند بعض العلم لا صغيرة مع مع الإصرار يعني إذا أصر عليه صارت ماذا صارت كبيرة لكن هذا يحتاج إلى نقله أثير عبد العباس وفي ثبوته كلام لكن احتال إلى نظر قال هنا راه عبد الرزق إذا انتهى الباب ثم قال مصنف رحمه تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله هذا الباب الخامس والثلاثة من تبعيضية باب أو باب أو يجوز الوجهان أو فيه قولان يقول ابن الجني في قولان باب او باب باب لما لا يضاف الى باب من ما يصح باب من لا يصح يعني الاضافه لا تصح لماذا الاضافه من خصائص الاسماء لا بد ان يكون المضاف اسماء لابد أن يكون المضاف إليه اسم كذلك لذلك من علامات الأسماء كونه مضافا وكونه مضافا إليه مضافا ومضافا إليه فإذا جاءت جملة مضافا إليه حينئذ هي مؤولة به بالاسم يوم لا ينفع حينئذ لا ينفع هذا المضاف إليه قل لا يؤول بماذا بالاسم وهذا ذكر الصوت في الأشباه والنظائر باب بالتنوين قاطعا ولا يجوز بابه من الإيمان أي بعض الإيمان ايمان الشرعي ايمان الشرعي الذي هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركام من أي بعضهم قال الصبر صبر هذا مبتدا من الايمان هذا خبر مقدم الصبر على اقدار الله صبر على اقدار الله يصبر على على القدر يصبر على, على اقدار جمع قدر القدر, القدر فعل, فعل فعل يطلق على الفعل ويطلق على على المفعول على الفعل فعل الله تعالى وعلى على المفعول الذي ماذا فعل المقدر والله اما فعل المقدر هذا يجب على العبد الرضا به والصبر ان متعين فعل الله تعالى واما المفعول الذي والمقدوم هذا فيه تفصيل ما كان طاعه هذا وجب الايمان به وجب الرضا به وما كان معصيه ها لا يجوز الرضا به صح أو لا المقدور إذا وقع الكفر واقع في الأرض حينئذ يجب الرضا به لا يجب بل يجب ماذا العكس هو عدم الرضا به لكن كون الله تعالى قدره لحكمه حكمة وبمشيئته جل وعلا حينئذ الفعل يرضى به وأما المفعول فلا قال هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان وجوب الصبر على الأقدار وبيان فضله وتحريم ضده المنقص لكمال التوحيد ضده ضد ماذا ضد الصبر وهو الجزع اذا الجزع محرم محرم قد يفضي به الى الى الكفر كلما قيل في هذا الباب انه منافل للتوحيد فهو محتمل لكن النظر يكون باعتبار ماذا ما هو الاصل ما هو ما هو الاصل قد يكون الاصل انه شرك اكبر وقد يكون باعتبار اللفظ فقط دون معنى يكون في القلب يكون لفظا شركيا والعاصل في الشركة الأصغر أنه أصغر وقد يرتقي إلى الأكبر وإذا قيل المنافي للتوحيد وهذا كثير ما يستعمل مثل هذا الأبواب فهو محتمل ينافي اصل التوحيد أو ينافي كماله الواجب ومر معنا ذلك مرارا قال وتحريم ضده وهو الجزع المنقص لكمال التوحيد ثم قال والإيمان أراد أن يعرف الإيمان الإيمان عند أهل السنة احترازا عن غيرهم يعني إيمان يختلف إذن. إذن هذا لفظ شرعي هذا لفظ شرعي فيختلف حينئذ من من طائفة إلى إلى طائفة أهل السنة والجماعة لهم ماذا لهم مفهوم خاص للإيمان كما أن لهم مفهوما خاصا بالتوحيد والشرك صحيح أو لا لكن هنا قد قال بأنه لا يقال أهل السنة نم يقال المسلمون قال والإيمان عند أهل السنة نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان هذا تعريفه حقيقة شرعية جمع ثلاثة اركان إذا تخلف ركن واحد فلا يكون الرجل مسلما صحيح إذا تخلف سقط بالكلية ركن واحد من هذا الاركان الثلاث فلا يكون الرجل مسلما إذا انتفى الاعتقاد كله هو كافر وإذا وجد الاعتقاد ولم يوجد النطق حينئذ يكون كافرا ليس بمؤمن وإذا وجد هنا المحل وإذا وجد الاعتقاد والنطق دون العمل الظاهر بكلية فهو كافا على رغم أنوف المرجع قال نطق باللسان واعتقاد بالجنان الذي هو القلب وعمل بالأركان يزيد وينقص هذا أصر ثاني هذا أصر ثاني يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص به بالمعصية قال والصبر في اللغة الحبس والكف ومنه قتل فلان صبرا قتل محبوسا صبرا صبرا قال إذا أمسك وحبس إذا قتل فلان صبرا أي محبوسا إذا أمسك وحبس ومنه أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم أي أحبس نفسك معهم وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والصبر ضياني ولهما أي البخاري ومسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر من حديث سعيد رضي الله تعالى عنه وقال علي رضي الله تعالى عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد منزلة الرأس من من الجسد وإذا زال الرأس هل يبقى حراك في الجسد الجواب لا إذا ذهب زال الصبر من الإيمان بمنزله الراس من الجسد فاذا قطع الراس بار الجسد بار يقال بار فلان يبور هلكا هلكا مات يعني قال ثم رفع صوته وقال اما انه لا إيمان لمن لا صبر له لا ايمان لمن لا صبر له يعني اذا زال الصبر بانواع الثلاث زال الايمان هذا المراد زال الايمان قال أحمد إمام أحمد رحمه الله تعالى ذكره الله في تسعين موضع من كتابه يعني الصبر من أهميته وهو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط التشكي، قالوا شكاه أي أخبر عنه بسوء فعله به واشتكاه مثله واشتكى وتشكى بمعنى, بمعنى. والسخط والسخط ضد الرضا سخط يعني فيه وجهان سخط هو القياس والسخط مصدر سخط مصدر أو القياس فعل ومفعول هذا مسموع على أنه مصدر لكنه على خلاف القياس هي من المصادر المسموعة قال والسخط والسخط ضد الرضا وقد سخط أي غض غضبه وأسخطه أغضبه وتسخط عطائه استقلهم قال والجوانح يعني حبس الجوانح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما يعني هذا مثال لطم, ال... لطم ماذا لطم... لطمت المرأة وجهها لطم باب ضربه ضربته بباطن كفها يسمى ماذا يسمى لطما لكن هل هو خاص به بالوجه لو لطمت رأسها أو صدرها خرج عن كونه جزعا الجولة وإنما هذا مثال لأنه الغالب غالب انما تلطم وجهها إذا لطمت بطنها أو صدرها فهو الحكم واحد تبر ماذا؟ تبر واحدا ولذلك قال ونحوهما أي مثل ماذا؟ مثل الخدود وشق الجيوب وهما ينفتح على على النحر قال والجوارح يعلط من الخدود وشق الجيوب ونحوهما وينقسم إلى ثلاثة أقسام صبر صبر على ما أمر الله به وهو أعلاها الصبر على الطاعة صبر على على الطاعة لان تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى صبر الإيمان والتوحيد والصلاة والزكاة كل ذلك تحتاج إلى إلى صبر وصبر عما نهى الله عنه صبر عن عصية الله وصبر على ما قدره الله من المصائب ما يخالف الملائم للإنسان ما لا يلائمه ما لا يلائم طبعه حينئذ نكون ماذا يحتاج له إلى صبر من مرض ونحو ذلك وهو واجب بالإجماع يعني مجمع على, على وجبه لذلك ذكر الإمام أحمد أنه ذكر الله تعالى في تسعين موضعا ويأتي به بصيغة الأمر كثيرا قالوا يشملها ثلاث قوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ولما كان الصبر لا يحصل الا بالله كما قال واصبر وما صبرك الا بالله يعني ماذا لو اراد ان يصبر استقلالا واعتمد على نفسه جعل نفسه سببا صحيح ومن علق او تعلق بشيء وكل اليه اذن لابد من ماذا لابد ان يعتقد انه لن يحقق الصبر بانواع ثلاثه إلا ذا تعلق بالله تعالى واصبر ما صبرك إلا بالله قال أرشدك إلى الجمع بينهما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقال واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وخص المصنف هذا الباب بالصبر على اقدار الله لانه مما يتعلق بتوحيد الربوبية توحيد الربوبيه لأن تدبير الخلق والتقدير عليه من مقتضيات الربوبيه ولذلك قال على أقدار الله طب انواع أنواع ثلاثة لما خص هذا النوع أراد ما ذأ البحث فيما يتعلق ببعض أفراد توحيد الربوبية ومر معنى أن المصنف رحمه تعالى أصل الكتاب إنما هو في توحيد الألهية ولا يمنع ان ياتي ببعض الابواب متعلقة بالأسماء والصفات أو به بالربوبية وهذا واحد منها باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله إذن أقدار الله جمع قدر قد يراد به الفعل فعل الله تعالى فيجب الرضا به مطلقا سواء كان المقدور طاعه أو معصيه واما إذا أريد به المقدور المفعول فلا بد من التفصيل لا من, من التفصيل هل ترضى بكل مقدور الجواب لا بل منه ما يكون كفرا كالرضى بالكفر ومنه ما يكون معصيه ومنه ما يكون ماذا واجبا لأن الطاعات من المقدور فيجب الرضا بها المعاصي من المقدور فلا يجوز الرضا بها الكفر من المقدور وهذا الرضا به ماذا كفرًا خروج عن عن المله قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه مراد بالإيمان هنا الايمان بقدره إيمان به بالقدر اول الايه قال ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ما اصاب من مصيبه ما اصاب من مصيبه من هذه زائده فائدتها استغراق النفي اي نفي مصيبة هذه نكرة في سياق النفي فتعم هي ظاهرة في العموم دخلت عليها من هي في نص فيه في العموم ما يعني كل مصيبة لا يخرج مصيبة أبدا مهما كانت لا تخرج مصيبة عن ماذا عن إذن الله تعالى إلا بإذن الله أي اذن الاذن نوعان شرعي وكوني والمراد به هنا الكوني ما أصاب من من مصيبة ما أصاب مصيبة هذا الأصل فاعل إذا من حرف جر زائد تدخل على الفاعل تدخل على الفاعل هذا موجود ما جاءنا من بشير ما جاءنا من بشير هذا تلغز به تقول جاء فعل ماضي اين فاعله ما جاءنا مفعول به أين الفاعل محذوف بعضهم يقول محذوف لا ليس محذوفا من بشيرين لأنه رأى من هذه حينئذ دائما تكون حرف جر وما بعد يكون اسم مجرورا ولا يكون الفاعل اسم مجرورا وكذلك لا يكون الفاعل اسم مجرورا لكنه هذا مجرور في ماذا في اللفظ فقط أما في المعنى فهو, فهو فاعل حينئذ من بشير ما جاءنا من بشير بشير هذا فاعل مرفع رفعه ضم مقدرة وهنا كذلك ما أصاب مصيبة ما أصاب مصيبة حينئذ ما قال ما أصابت بالتانيث لما لانه مجازي التانيث يجوز فيه الوجهان طلعت الشمس وطلع الشمس صحيح طلعت الشمس وطلع الشمس قالت الصحابه قال الصحابه يجوز يجوز قالت الصحابه اتق الله يجوز <تصفيق> نعم يجوز لأنه جمع لانه جمع تانيث مجازي ليس حقيقي قال ما أصاب بمصيبة مصيبه الا باذن الله اي بقدره ومشيئته وارادته الكونيه القدريه فسر الإذن بماذا بالاذن الكوني وارادته الكونيه القدريه وحكمته التامه حكمته التامه هذا اراد به ماذا اشار الى ان ما أراده الله عز وجل لا يكون إلا مطابقا لحكمته الا مطابقا لي لحكمته قد مر معنا الحكمة قد تكون شرعية وقد تكون كونيه كما أن الحكم قد يكون شرعياً وقد يكون كونياً كما أن القضاء قد يكون شرعياً وقد يكون كونياً واضح هذا والإرادة كذلك ولذلك قالوا حكمته التامة هذا عاطف به ليبين أن ما اراده الله تعالى يقع لابد أن يقع لكن لا يقع إلا ماذا؟ إلا على وفق حكمته جل وعلا قال التامة كقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراه وقبل أن نخلقه وهذا كذلك فيه تعميم ما أصاب من مصيبة القول فيها كالقول في الآية السابقة في الأرض ولا في أنفسكم هذا تعميم يعني تصريح بما دل عليه النص لأن مصيبة هذا عام أصلا لو لم يرد في قوله في الأرض ولا في أنفسكم لدل عليه اللفظ لأن هذا معنى العموم معنى قد يأتي التصريح بما دل عليه اللفظ العام ولا اشكال فيه كما يعطف الخاص على على العام فلا ينافيه ولا ينافيه قال الا في كتاب من قبل ان نبراها يعني نخلقها الايه قال ومن يؤمن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال ابن عباس يهدي قلبه لليقين فيعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه اي من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وأنه يعلم من هذه ماذا ما يزر أو, أو ينافي الصبر بأحواله الثلاثة السابقة وإنما يؤمن أن هذه من عند الله تعالى يهدي قلبه يعني يطمئن قلبه ويستسلم لله تعالى هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا ويقينا صادقا لأن اليقين قد لا يكون صادقا كمن أراد اليقين كما سبق فيما يتعلق به بالتوكل يظن أنه ماذا أن ما عنده توكل وهو يريد إذا أصابته المصيبة أن يستسن الله تعالى هذا لا يسمى ماذا لا يسمى صبرا وإنما هو إرادة للصبر كما أنه يريد أن يتوكل حينئذ هذا إرادة لي فرق بين النوعين فرق بين إرادة الشيء وبين فعل الشيء والكل ينوي ماذا ويعزم على ماذا على على فعل الخيرات والطاعات لكن فرق بين أن يتلبس بها وبين أن ينوي ويعزم قال هنا أي من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبره واحتسبه واستسلم لقضاء الله لقضاء الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقين الصادقات وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه يعني التعويض قد يعوضه قد لا يعوض ليس بلازم وإنما ما يكون في القلب هو أعظم مما يكون بالأمور المحسوسة قد يأخذ ولده مثلا تلاه وقد يعوضه ولدا آخر قد لا يعوضه وإنما يكون في قلبه ماذا ها يقينا صادقا وهذا تعويض كذلك وهو أعظم من, من ذاك يعني ما يتعلق بالتعويض الدنيوي وما يكون في القلب هذا اعظم أو لازم وقد يخلف عليه ما كان اخذ منه او خيرا منه كما قال وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون قالوا في الحديث الصحيح رواه مسلم حديث الصهيب عجب للمؤمن لا يقضي الله له قضاء الا كان خيرا لهم ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن قال وقوله والله بكل شيء عليم تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته كل ذلك كائن بعلم الله تعالى يعني المراتب الأربعة معروفة في باب القضاء. وذلك يوجب الصبر والرضا يعني يقتضي ماذا الصبر والرضا قال قال علقمه هو الرجل تصيب عنه في تفسير الآية في تفسير الآية قال عن هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم قال هذا الآثر رواه الأعمش رواه ابن جرير من طريق سليمان الأعمش عن أبي ضبيان ضبيان, ضبيان أبي وليس ابن عندكم ابن هذا غلط عن أبي ضبيان ضبيان أبو ضبيان قال النووي أهل اللغة يفتحون الضار من ضبيان وأهل الحديث يكسرونها ظبيان واسمه حسين ابن جندو قال كنا عند علقمه فقرئ عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله الى وهذا سياق ابن وقد رواه ابن ابي حاتم الصحاح الشارع الذي هو من شخص سليمان بن عبد الله وصححه الشارع روي ايضا عن ابن مسعود وهذا في الدر المنثور اخرجه سعيد المنصور عن ابن مسعود بنفس اللفظ وهذا التفسير منهم من علقمه وغيره للإيمان المذكور في الآية باللازم الرجل تصيبه المصيبة فيعلم إلى خير هذا تفسير به بالله وهو موجود في كلام السلف عرفنا أن بعض قد يفسر ماذا الرحمن بإرادة الإحسان هذا ينظر فيه ماذا تريد فإن كان يثبت صفة الرحمة على الوجه اللائق عند أهل السنة والجماعة أو تفسير باللازم صحيح في بابه وإن راد لا نفي الرحمة حين صار محرفا فالتفسير باللازم في الجملة صحيح لكن بحسب اعتقاد المتكلم قال هنا وهذا التفسير منهم للإيمان المذكور في الآية باللازم وهو صحيح إذ هو أي هذا الإيمان لازم للإيمان الراسخ في القلب يعني يوجد الإيمان في القلب حينئذ ثمرته ماذا؟ يلزم منه ماذا؟ الاستسلام إذا امن بالقضاء والقدر استسلم لي قضاء إذا الاستسلام هذا لازم والملزم ما يكون فيه في القلب لان الإيمان في عصر اعتقاد ثم ما يترتب عليه باعتبار القول إن لله والله يراجعون هذا لازم والملزوم يكون ماذا يكون في القلب فإذا فسر باللازم لا يمنع ان يكون المراد به باعتبار العصر وهو الملزوم قال اذ هو لازم للإيمان الراسخ في القلب لان من امن بالله علم من امن بالله علم ان التقدير من الله فيرضى ويسلم فاذا علم ان المصيبه من الله أن القلب وارتاح قالوا هذا التفسير منهم للإيمان المذكور في الآية باللازم إذ هو لازم للإيمان الراسخ في القلب وفيه دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان وفيها بيان أن الصبر سبب لهداية القلوب وأنها أي الهداية من ثواب الصابر, الصابر يعني قال ماذا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هداية وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وقال سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله هذه قلبه يعني يسترجع ان لله ولى راجعون يقول إن لله وانه لراجع وعلى القمته بن قيس ابن عبد الله وكلاهما صحيح كلاهما صحيح هذا تبيين السنه هذا ثابت وعلى القمته بن قيس بن عبد الله بن علقمه بن سلامان سلامان ابن كهل ابن بكر ابن عوف ويقال ابن المنتشر ابن النخع الكوفي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقات مات بعد الستين وله تسعون أي سنة قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان قال اثنتان في الناس هما بهم كفر اثنتان هذا مبتدا مبتدا ونكرا سوغ الابتداء به ماذا التقسيم التقسيم الآتي نتاني في الناس هما بهم كفر نتاني في الناس كائنتان قال هنا هما بهم بهم الباء هنا بمعنى من منهم كفر يعني كائنة منهم واقعة منهم ابتداء ويحتمل أنها بمعنى في المعنى في فيهم قال هنا هما اي الاثنتان بالناس بهم اي بالناس اي فيهم فسر من هنا ب في الظرفيه الداله على على يعني كائنه فيهم كفر كفر كفر المراد به هنا ماذا كفر اصغر كفر دون دون الكفر قال كفر حيث كانتان هاتان الاثنتان من اعمال الجاهليه وهما قائمتان بالناس يعني موجودتان ولا يسلم منهما الا من سلمه الله فاطلق الكفر على من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين تمام مرة معنا مرارا ان الكفر نوعان كفر اكبر وكفر دون دون كفر هذا مثال للكفر دون دون كفر قال فاطلق الكفر على من قامت به خاصله من هاتين الخصلتين هاتين الخصلتين يعني هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس يعني موجودتان بنفس الخصلتين كفرا نفسها قال لكن ليس من قامت به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق عن الأكبر صحيح ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر صار ماذا كافر مرتد عن الإسلام حتى يقوم به حقيقة الكفر يعني الاكبر حقيقه الكفر الاكبر كما أنه بالعكس كما أنه ليس من قامت به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان الايمان المطلق هذه حشوم يعني تربك اللفظه الكلام هذا البنى تيمير رحمه تعالى في الاقتضاء وزاد المصنف هنا الإيمان المطلق هذا ليست من كلام شيخ السلام ليست من كلام شيخ السلام يعني ماذا الإيمان المطلق عن الكامل والمن في أصل الإيمان. مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق وتحذفه تفسد المعنى حتى يقوم به أصل الايمان اصل الايمان قد تقوم به شعب من شعب الكفر الكفر فلا يكون كافا على اسلامي كما أنه قد يفعل افعال المسلمين وهو كافر فلا يحكم عليه بماذا بالإسلام قالوا فرق بين الكفر المعرف بال وذلك المخرج من المله اذا جاء يعني ابن تيميه رحمه الله يبدي استقراء للنصوص اذا جاء محلا بال فهو الكفر الأكبر وإذا جاء نكره في الاثبات فهو كفر دونه دون كفر ويحتمل كذلك أنه, ماذا؟ أنه قد يراد به الكفر الأكبر قالوا فرق بين الكفر المعرف بال وذلك المخرج من الملة كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر الكفر أي ما قامت به حقيقة الكفر والشرك إلا ترك الصلاة وبين كفر منكر هكذا في الاقتضاء كفر أحسن مما ذكره شارحنا وبين كفر منكرين كي وبين الكفر المنكر هذا ما ياتي الكفر المنكر هذا محل بأل وإنما وانما ماذا وبين كفر منكر بين كفر منكر في الاثبات وذلك يقتضي التجديد والتهويل والزجر، وهذا شأن ماذا المعاصي والكفر دون كفر هذا كبيره من الكفر من تبر مين من المعاصي ليس مخرجا من من المله قال الطعن في النسب والنياحه على الميت هاتان اثنتان طعن في النسب لو كان لو كان الكفر المراد به ماذا الكفر الاكبر كل من طعن في النسب قد قام به ماذا موجب الردة فهو مرتد عن السلام والسلام كذلك وليس الامر كذلك بالاجماع الطعن في النسب اي عيبه ويدخل فيه نفيه العيب التنقيص يعني الذم واللمز والهمس. ويدخل فيه نفيه كذلك أن يقال لا أن يقال ليس هذا ابن فلان ينفيه ليس هذا من قبيله كذا وهذا الى اخره ينفي الذي نحتاج الى اثبات هذا ليس هذا ابن فلان مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع أو ليس بنو فلان من بني فلان مع انتسابهم اليه في الظاهر الناس متمنون على انسابه وهذا ليس من بني فلان ليس من قبيله حرب ما الذي ادراك نحتاج الى ماذا يحتاج إلى إثبات يحتاج إلى الرجوع إلى الأصون ليس الأمر بالهين أو ليس بني فلان من بني فلان مع انتسابهم إليهم وهذا مع عدم وجود دلائل ظاهرة عدم وجود دلائل ظاهرة أو حكم شرعي بنفي، يعني ثبت من طريق شرعي يعني بمجرد الهوى هكذا من رأسه قال ليس فلان من بني فلان أو ليس كذا من كذا فلا يجوز الطعن بمسور النسب ومجهوله مثور النسب ومجهول اما اذا علم يبين حاله سي اذا ترتب عليه ماذا حكم الشرعي، ترتب عليه حكم شرعي هذا قلنا من اهل البيت او يعلم انه كذاب دجال ليس من ال عنده قرين وعنده دليل <تصفيق> وسينبني عليه ماذا احكام شرعيه سينبني عليه احكام شرعيه يبين باس. قال فلا يجوز الطعن بمسور النسب ومجهوله مثور النسب ومجهول فإن الناس مأمونون على أنسامه كما قال الشافي رحمه الله تعالى أما إذا كان ذلك لبيان النسب وإثباته وترجعه لآصني فهذا لا يدخل في هذا الوعيد لا يدخل في هذا الوعيد قال والنياحة على الميت هذا الشاهد من الحديث للباب النياحه على الميت لأن هذا مات هذا من أقدار الله تعالى كتب عليه ماذا؟ الموت وصارت مصيبة عند ماذا؟ من مات له إذا لابد من ماذا؟ لابد من الصبر والنياحة تنافي تنافي الصبر من الجزع والنياحه على على الميت هذا الشاهد للحديث الناس حال المصيبه على مراتب اربعه الاولى التسخط يتسخط وهو محرم وقد يؤدي الى الكفر يؤدي الى الكفر ثاني الصبر لكنه ثقيل الثالثه الرضا ان يستوي عنده ان يستوي عنده الأمران الرابع الشكر وهو اعلى المراتب اذن من نزلت به مصيبه لا يخرج عن واحد من هذه المراتب الاربعه اما ان يتسخط هذا المحرم قد يوضي به إلى الكفر واما ان يصبر واما ان ان يصبر ولا يصل الى درجه الرضا لا يرضى او يرتفع الى درجه الرضا يسوي عنده الامران, يسوي عنده الأمران او الرابع ان يشكر ان ان يشكر قال هناك أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت ومحاسنه هذا مراد بالنياحة رفع الصوت هذا أول أو داخل في مفهوم النياحة داخل في مفهوم النياحه ثانيا قال ماذا بالندب وفسروا به بتعداد فضائل الميت ومحاسنه هذا المراد به بالندب والتوجع والتفجع لما فيه من التسخط على قدر الله المنافل, الصبر المنافل للصبر كقول الناحة مثال وعضده وناصراه هذا اعتبر من من النياحه العضد الناصر والمعين وعضد الرجل أنصاره واعوانه يعني تناديه وعضده وناصراه ونحو ذلك والشاهد فيه تحريم الجزع المنافي لكمال التوحيد وفيه دليل على وجوب الصبر وان من الكفر ما لا ينقل عن عن المله اذن النياحه منافيه للصبر فإذا حرم دل على على وجوب لانه استفاد من ماذا وفي دليل على وجوب الصبر دليل على وجوب الصبر وهو دل على التحريم النياحة محرمة صحيح؟ لماذا؟ لفوات الصبر إذا النهي عن الشيء سيلزم الأمر بضده أو بنقيضه ولما حرم النياحة لكونها جزعا دل على ماذا؟ على أن الصبر واجب قال الرحمن تعالى والنياحه على علمي ثم قال ولهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا ليس من من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهليه هذا من نصوص الوعيد كما قال المصنف وقد كلي السلف تاويلها يعني تفسيرها ليكون اوقع في النفوس ومر معنا مرارة وأبلغ فيه في الزجر وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب فالمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان ليس منا هذا دل على أنه كبيرة من الكبائر ليس منا يعني كافر لا وإنما ماذا لم يقم بالإيمان الواجب وخص الخد لكونه في الغالب قال ماذا ضرب الخدود تضرب الخد لأنه هو الغالب وإذا ضربت غيره أو ضرب غيرهم حكم واحد لأن الحكم معلل فالنذي ندر مع علته عدما وخص الخد لكونه في الغالب إلا فضرب بقية الوجه مثله قال الشيخ سليمان بل ولو ضرب غير الوجه كالصدري فكما لو ضرب الخد لا فرق بينهما الصدر أو الخد فيدخل في معنى ضرب الخد إذ الكل جزع مناف للصبر فيحرم لا فرق بينه هذا وذاك قال والجيوب جمع جيب وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوم يعني الفتحه التي تكون في الثوب هذه تسمى ماذا؟ تسمى جيبا على العكس ما عند الناس اليوم على العكس ما عند الناس قال وشقها تمزيقها جزعا على الميت يعني يمزق هذا عند الوصيبة حين يسمى ماذا؟ يسمى جزعا شقها تمزيقها جزعا على الميت وذلك من عادة أهل الجاهلية وهذا كذلك ليس مخصوصا بما, بما ذكر لو كان معه إنا وكسره حكم واحد أو هدم بيته أو مزق الكتاب حق واحد صحيح؟ وليس خاصا به بالثوب وتمزيق الثوب لأن المراد الجزع ويدل عليه أي شيء يفعله أي شيء يفعله قال وذلك من عادة أهل الجاهلية قال ودعا بدعوة الجاهلية ودعا بدعوة الجاهلية بدعوة مضاف مضاف مضافة, مضافة إليها بدعوة الجاهلية هذه صيغة عموم على بابها وهل نقيد بالمصيبة دعاء بدعوه الجاهليه أو أنه أعام الظهر الثاني أنه أعام ولا نقيد به بالسياق ولا نقيد بالمصيبة لقرينة السياق لأن القرينة لا تخصص دام ان اللفظ عام حين يبقى على, على عمومه فالمراد كل دعوة من الجهل قال الشيخ الإسلام تيميه رحمه تعالى هو ندب الميت يعني فسر دعوه الجاهليه به بندب الميت قال وقال غيره هو الدعاء بالويل والسبوه وقال ابن قيم الدعاء بدعوى الجاهليّة كالدعاء للقبائل العصبية لها وللأنساب ومثل التعصب إلى المذاهب والطوائف المشي يعني عمم لم يجعله خاصة بماذا بالمصيبة كشغل سلام إنما عمم هذا أحسن وتفضيل بعضهم على بعض الهوى والعصبية قالوا منتسب إليه عن قدم شيخا على على أو مذهبا على على مذهب لذاته قال وتفضيل بعضهم على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه يعني على مذاهب يعادي ويزن الناس لماذا به فكل هذا من دعوة الجاهلية قالوا عن أبي أمامة أنه عليه الصلاة والسلام لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور رواه بن ماجه بسند حسن وصحاب بن حبان وهذه الأمور من الكبائر لما اشتملت عليه من التسخط على الرب جل وعلا وقد يعفى عن اليسير منها يعني من الكلمات يسير إذا لم يكن على وجه النوح والتسخط وكان صدقا لا يكذب فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب نص عليه أحمد علمام أحمد ولما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وضع فمه على بين, بين عينيه ويده على صدغيه وقال ونبيا وخليله وصفية كلمات يسيرة دون ماذا مع صدق نعم قال رواه أحمد والحديث حسن وصح عن فاطمة أنها قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه الحديث والحديث لا يدل على النهي عن البكاء اصلا. الحديث المذكور لا يدل على النهي على بكاء وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه وعلى البكاء برنة وحلق شعر وخمش وجه ونحو ذلك يعني يصحب شيئا مع يصحب شيئا معه وأما البكاء على وجه الرحمة والرأف ونحو ذلك فحسن قلونه حسنا لا باس أما مستحب هذا يحتاج إلى دليل لا ينافي الرضا بقضاء الله بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه قاله الشيخ والسلام تميم ولما مات إبراهيم وقال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونه إذن دعى بدعو الجاهلية تبقى على على عمومها هذا والظهر الله على. قالوا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا العقوبة التنكيل على المعصية يعني رتب عليه الجزاء في الدنيا إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة ولذا لازمون ولو عفا عنه أيهما أخير عفو اذا عفو اخير وهناك خير واولى من ذلك وهو العفو عن الذنب وهذا أعلى, أعلى درجه مما جاء في الحديث ولا ينافيه بين النصوص لكن إذا كتب الله تعالى على العبد العقوبة بهذا النسبة, النسبة حينئذ الاولى ماذا أن تعجل له في الدنيا وليس المراد هل تقع العقوبة أو لا إنما هنا النظر باعتبار ماذا باعتبار من وقعت على العقوبة ستقع عليه كتب الله تعالى عليه العقوبة حينئذ أيهما أخير أن تقع في الدنيا أو تؤجل هذا المراد به وإلا لو عفى الله تعالى عنه كان ماذا كان أكثر خيرا وهناك خير وأولى من ذلك والعفو عن الذنب وهذا أعلى لأن الله تعالى لم يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة العفو المطلق وهذا أولى وهذا هو الخير كله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعجيل التوبة خيرا باعتبار أن تأخيرها أشد اعتبار أن تأخيرها اشد إذن النظر هنا بين ماذا ليس بين من يعفى عنه وبين من يعاقب وإنما باعتبار ما ما سيكون من عقوبة عاجلة أو أجلة. حينئذ أن تعجل في الدنيا هذا خير من أن تؤجل قال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعجيل العقوبة خيرا باعتبار أن تأخيرها أشد والعذاب الآخرة أشد وأبقى قال ماذا هنا إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا أي صب عليه المصائب والبلاء صبا لأن المصائب نوع من أنواع العقوبة وهذا الشاهد لي كلام صنف رحمة تعالى أي صب عليه المصائب والبلاء صبا لما فرط من الذنوب منه لما وقع وسبق من الذنوب منه فيخرج منها أي من هذه الذنوب ليس عليه أو من الدنيا وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة من سبب ماذا؟ بسبب تعجيل العقوبة وتعجيل العقوبة هنا في هذه الصورة ماذا؟ أن يصب البلاء عليه صبا وفي الصحيح ولا يزال البلاء في الصحيح أي صحيح مراد به الحديث الصحيح والحديث ليس في البخاري ولا مسلم لا في مسلم ولا في البخاري حديث رواه احمد رواه ابن حبان في الصحيح والحاكم المستدرك لكن المصنف رحمه تعالى كشيخ الإسلام قد يعبر بماذا بالصحيح ويريد به الحديث الثابت الصحيح وليس المراد به أنه في البخاري أو مسلم وفي الصحيح ولا يزال البلاء بالعبد لا يزال يعني مستمرا لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة ليس عليه خطيئة يعني كفارة كفر الله تعالى عنه ماذا الذنوب وما يترتب عليها بالبلايا فالمصائب نعمة هكذا يقول المصنف تبعاً لم رحمه الله المصائب بهذا الاعتبار إذا علم الإنسان أنه سيخرج من الدنيا وليس عليه ذنب البتة وسيكفى عقوبة آخرة صارت المصائب ماذا؟ نعمة عندما يعقل ويفهم يعلم أن هذه المصائب ماذا؟ من النعم لانها تكفر الخطايا تكفر الخطايا تجعله يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة إذا نظر بهذا الاعتبار علم ان هذه المصيبه التي حلت به ماذا وسلم طبعا لا يراد به انه قد سخط صارت نعمه عليه نعمه عليه قال فالمصائب نعمه لأنها تكفر الذنوب تكفر الذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها إذن تدعو إلى الى ماذا الى الصبر ترتب عليها طاعه او لا ترتب عليها بل من أجل الطاعات هو الصبر على المصائب حينئذ هذه مصيبه استدعت ودعت ماذا الصبر فأثيب على على الصبر وهل يثاب عليها لذاتها الجواب لا لأنها كفرت كما قال مقيم الله تعالى إذن فائدتها وثوابها تكفير الذنوب تكفير الذنوب لكن هل ثواب ثم ثواب آخر لا إلا إذا بني عليها ماذا طاعات إذا استدعت الطاعة حين يثاب على الطاعة على ما تولد عنها أما هي فوظيفتها ماذا التكفير فقط تكفير يعني إزالة الآثار المترتبه على الذنوب ولذلك قال لأنها تكفر الذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها. عليها ليس على المصيبة ذاتها وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة مصالح عظيمة تنبني على ماذا؟ على وجود المصائب هذه على المصالح قال إلى غير ذلك من المصالح العظيمه ثم قال ابن تيمية بعد ذلك، فنفس البلاء نفس البلاء يكفر الله به الخطايا، نفس البلاء يكفر الله به الخطايا، ومعلوم أن هذا من أعظم النعم، هكذا يقول الرحمن تعالى من أعظم النعم، لكن من يستشعر ذلك؟ فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق إلا. أن يدخل صاحبها بسببها في معاص اعظم مما كان قبل ذلك كان يصيبه ماذا طجر ويتسخط صارت بليه عليه قد تخرج عن عن دائره الاسلام قد يكفر بذلك حينئذ صارت البلايا والمصائب شرا له لكن باعتبار عموم الخلق أن المصائب تعتبر من من النعم لانهم يحمدون الله تعالى على ذلك ويلاحظون كذلك تكفير الذنوب وما تدعو إليه من الصبر والرضا والاناب ونحو ذلك اما اذا ادخلته فيما هو محرم صارت بلاء عليه من وجهين إلا أن يدخل صاحبها بسببها بسبب المصائب في معاص اعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه تكون شرا عليه لذلك قد يبتلى العبد بشيء ما فلا يصبر وقد يتكلم بكلام يخرجه عن عن الامه من جهة ما أصابه في دينه في دينه فإن, فإن من الناس يقول تيميه فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر هذا من المصائب فقر من المصائب قد يصبر قد لا يصبر بفقر أو مرض أو جوع أو داخل فيه في الفقر هذا من المصائب حصل له من الجزع والسخط والنفاق ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو, الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه بحسب ذلك فهذا العافية فهذا العافية خير له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة يعني المصيبة تحل بالخلق ثم قد تورث طاعة وقد تورث معصية الأول خير ونعمه على العباد والثاني شر والسلامة منها خير من وقوعها سلامة منها خير من وقع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو لماذا؟ لأن قد يفر حصل ماذا؟ حصل معصية إذا لا يتمنى الشر ولا يتمنى المصيبة أصلا ولا يذهب إليها من أجل أن تكفر الذنوب من حدانك. لا قد تكون شرا عليه إذا قال هنا ماذا؟ فهذا العافية خير له من جهة ما اورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة المصيبة في نفسها بذاتها العصل في المسلم والمؤمن أن ينبني عليها خير، أما إذا بني عليها شر هذا باعتباره هو، لا باعتبار ذات المصيبة. قال هنا وإذا أراد بعبده إذا اولا إذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وذلك يكون بصب البلاء عليه صبا، ثم إذا أورث طاعة فهو هو، وإلا فالشر قد ازداد عليه، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه. حتى يوافي به يوم القيامة أمسك عليه يعني ماذا بقي على ما هو عليه عاد إلى مسألة المكر بمعنى ماذا أنه يعصي ومع ذلك ماذا تدر عليه النعم أمسك عليه العقوبة وليس ثم إلا النعم هذا مكر الله تعالى به قال وإذا أراد بعبده الشر وليس مرادا لذاته ليس مرادا لذاته الحديث والشر ليس إليك وإنما لما يترتب عليه يعني باعتبار العبد العبد ليس مرادا لذاته لحديث والشر ليس إليك فيريد الشر لحكمه فصار خيرا يعني الله عز وجل يكتب الشر باعتبار العبد ولكن لما كان ماذا لما كان ينبني عليه خير عظيم صار عاد ماذا عاد خيرا عاد خيرا قال أمسك عنه أي أخر عنه العقوبة بذنبه والإمساك على صفة صحيح أو لا؟ يمسك السماء أن تقع يمسك من الله عز وجل صار صفة الله عز وجل على على ظاهرها يبقى على ظاهرها والإمساك فعل من أفعال الله تعالى فيمسك عن الفعل في شيء ما لحكمة بالغة ففعله حكمة وإمساكهم حكمة قالهن يوافي بضم الياء وكسر الفاء منصوب بحده على مثل الكوفيين وإلا بان مضمر بعد حتى أي لا يجازى بذنبه في الدنيا إذن هذا الذي اراد به ماذا امسك عنه امسك عنه بذنبه. يعني اخر العقوبه فلا يجازى بذنبه في الدنيا بل يؤخر عنه العقوبه حتى يجيء في الاخره مستوفر الذنوب وفيها مستوفى مستوفر مستوفر مستوفى الذنوب وفيها فيسوف ما يستحقه من العذاب يعني ياخذه كاملا وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة الصحة الدائمة دائما لا يمرض هذا يجعله ماذا يراجع نفسه يراجع نفسه خوفا أن تكون طيبات عجلت له في الحياة الدنيا وفيه أن البلاء للمؤمن من علامات الخير علامات الخير يعني عجل له العقوبة. ولذلك في أول حديث إذا أراد بعبد الخير إذا أراد بعبدي الخير أراد بالخير، إذا جاءت مصيبة وحل ابتلاء على العبد فأراد الله تعالى بك ماذا؟ خير ولا تجزع وفيه أن البلاء للمؤمن من علامات الخير والخوف من الصحة الدائمة خشية أن تكون علامة شر لماذا؟ لأن من علامة تأخير العقوبة الإمساك عن المصائب والبلايا وإذا كانت الصحة مستمرة إذا ليس ثم مصائب ولا بلايا إذا أخر الله تعالى له العقوبة في الآخر هذا شر بالنسبة إليه والخير بالنسبة إليه ماذا أن يأخذ نصيبا من العقوبة قال والخوف من الصحة الدائمة خشية أن تكون علامة شر والتنبيه على رجاء الله وحسن الظن به فيما يقضيه لك مما تكره تحسن الظن بالله تعالى بمعنى أنه ما أصابك من مصيبة إلا بماذا إلا بذنب وأراد الله تعالى تكفير الذنوب عنك قال وهذه, وهذه الجملة هي آخر الحديث ورواه تلمذي وحسن والحاكم الطبراني عن عمار بن ياسر والحاكم ايضا عن عبد الله بن مغفل وابن عدي عن أبي هريره وهو حديث صحيح بشواهده ولما روى تلمذي هذا الحديث والذي بعده بإسناد واحد وصحابي واحد وكان معناهما واحدا ساقاهما المصنف كالحديث الواحد ولذلك قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء هذا متمم للحديث السابع كلما عظم الجزاء عظم البلاء دل ماذا ها إن عظم الجزاء يعني كلما عظمت المصيبة والبلية دل على أن البلاء ماذا أعظم كل من هم لازم لي للآخر إن عظم الجزاء مع عظم البلاء اي يتقابل عظم الجزاء مع البلاء عظم الجزاء مع البلاء فكلما كان البلاء أشد وصبر صار الجزاء أعظم يعني تعالى منتصم به بصبة العدل قال هنا بكسر العين الذي ماذا عظم وفتح فيهما إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ويجوز ضمها مع سكون الضاء إن عظم الجزاء مع عظم البلاء أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية كان ثوابه أعظم وفضله أجزل فعظمة الأجن وكثرة الثواب مع عظم البلاء، مع عظم البلائي كمية وكيفية جزاء وفاقة فإذا صبر واحتسب فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها تولد منها يعني من طاعة ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط ثواب المصائب البلاية تكفير الخطايا فقط وأما إذا تولد طاعة فحينئذن الثواب يكون على ما دعا للطاعة ذاتها على على الطاعة إلا إذا كان السبب لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار فإنه حينئذن يثاب على ما تولد منها قال وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم هذا صريح في حصول الابتلاء لمن أحبه الله ولهذا ورد في حديث سعد أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء إذا الابتلاء له سمة الصالحين والأنبياء أعظم الصالحين أي الناس يشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد يعني لا يزول فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه قطيع علي هذه نعمة عظيمة نعمة عظيمة رواه وقال حديث حسن صحيح ابن ماجه والحاكم المستدرك صحابه ابن حبان وغيرهم قال وهذا ونحن من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في نفوسهم يسالهم ويدعوهم من دون الله تعالى جوبله. هو لا يستطيع أن يدفع النفس ماذا البلاء؟ ودل ذلك على أنه ماذا؟ ليس أهل لأن يدعى من دون الله تعالى ويسأل. قال فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في نفوسهم الذي هو في الحقيقة رحمة. ولا يدفع عنهم إلا الله عرف أنهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا دفعا فلأن, يكو فلأن لا يكون لغيرهم أولا وأحرى من دونهم يعني وفي أثر إلهي أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعام المعنى صحيح قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فمن رضي فله الرضا مراد الرضا هنا ماذا بقضاء الله من حيث إنه قضاء يعني باعتبار الفعل لا باعتبار المقضي المقضي المفعول هذا فيه تفصيل ما كان طاعة وجب الإيمان به والرضى به وما كان معصية فلا فالمراد بالرضى بقضاء الله من حيث إنه قضاء الله هذا واجب بدليل قوله ومن سخط فقابل الرضا بالسخط وهو عدم الصبر القول ومن سخط فله السخط فله أي فهو مستحق له وسخط سخط من باب تعب والسخط بالضم اسم منه أو الغضب ويتعدى بنفسه وبالحرف فيقال سخطه وسخط عليهم وأسخطه فسخط مثل ماذا مثل أغضبته فغضب وزنا ومعنا قال فمن رضي فله الرضا من الله أي من رضي بما قضاه الله وقدر عليه من الابتلاء أي لا يعترض على الحكم ولا يتسخط ولا يكره فله الرضا من الله جزاء وفاقا كما قال تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه ومذهب السلف اثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته فاذا رضي الله عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر والرضا هو ان يسلم العبد امره الى الله يعني باعتبار الرضا رضا العبد اما رضا الله تعالى فهي صفه قائمه به جل وعلا على الوجه اللائق به واما كون العبد يرضى فهو ان يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن يحسن أو يحسن الظن به ويرغب في ثوابه ومن سخط فله السخط قال سخط بكسر الخاء أو الكراهية للشيء وعدم الرضا به أي من سخط على الله فيما دبره ما رضي أصاب بمرض فجزع تسخط ما رضي فله السخط أو السخط من الله وكفى بذلك عقوبة كفى بذلك عقوبة ذلك بأنهم اتبعوا ما أسهط الله وكانه رضوانه فأحبط أعماله عم محمود بن لبيد مرفوعا إذا أحب الله قوما ابتلاه فمن صبر فله الصبر ومن جزع, جزع فله جزع وقال المنذري رواته الثقات وقد يستدل به على وجوب الرضا كما هو اختيار بن عقيل الرضا على مصائب صاب أنه ليس بواجب بل هو مستحب واختار الشيخ وغيره بتمية عدم الوجوب، وقال لم يجئ الامر به كما جاء الأمر بالصبر يعني ما جاء الأمر به في القرآن إنما جاء الأمر به بالصبر وإنما جاء الثناء على أصحابه والثناء لا يدل على أنه واجب وكذلك المدح لا يدل على أنه واجب وأعلى من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها ولا تنافي بين الرضا وبين الإحساس بالالم لاتنافي بينهما هل يشعر بالالم وقد يبكي والى اخره ولا يدل على ماذا على انه ليس براض او انه ليس ليس بصابر حسن التلميذ والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين